Book two Šezdeset Setun Na banki Fil bank Fi el bank Rad bi odperu račun Rada bi odprla račun اريد ان افتح حسابا اريد ان حسابا. هنا جواز سفري هنا جواز سفري ان توكاي وهذا عنواني, وهذا عنواني. Rad bi uplačal denar na svoj račun, rada bi uplačala denar na svoj račun. Uridu idara nohoden fi hajsebi. Urid idara nohod fi hajsebi. Rad bi dvignil denar svojega računa, rada bi dvignila denar svojega računa. اريد سحب نقود من حسابي اريد سحب نقود من حسابي пришёл сам كشوف حسابي اريد كشوف حسابي Rad bi naučil potovalni ček, rada bi naučila potovalni ček. Uridu an asrifa še kan sija an asrif Shekan kan Kako visoke so provizije? Kem klimat urusum? Kem klimat urusum? Kje moram podpisati? Ej ne jem bagi an uvaqa? Ej ne je žeb an uvaqa? Pričakujem na iz Nemčije. Antaziru hvala min Alemanija. Antazir hvala min Alemanija. Tukaj je številka mojega računa. هنا رقم حسابي هنا رقم حسابي ي دينار هل وصلت النقود الفلوس هل وصلت النقود أراد بيزمنياو تا دينار رادا بيزمنيال تا دينار اريد أن أصرف هذه النقود أريد أن أصرف هذه النخودومك دولارية أحتاج ل دولارات أميكية أحتاج لدولارات اميكية من فضلك آطني اورااق نقدية صغيرة من فضلك اعطني اوراق نقديه صغيره هل يوجد هنا صراف الي هل يوجد هنا صراف كم المبلغ الذي يمكن سحبه كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ ككشن كرديتن كارتيت سدىو برابطي؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ كنيغو في نهاية دستوبة نهاية نهاية Na naši spletni strani bok to dvojni v dvojni v dvojni v pika book o o k dva pika d -e.